فلا تغر أنكم الحياة الدنيا ولا يغر أنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير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 فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتذير سحابا فسقناه إلى بلد ميت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 قُل وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ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 ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل مِنَ السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرى بيب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 والذ أَو حَين إلَكَ مِن الكتابِه وَ الحَقُّ م صَدّقَلِّمَا بَ يَدي إِ اللهَّه بحبادِهِ لَ خَبيون دَصنيرثُ أَرَثْن الكتابَ الذي نَ أصْطذين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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ مَلَأُهَا النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُونَ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كفور وَهُمْ يَصْطَالِخونَ فِيهَا رَمبنَا أَخْرِرجِنَا نَعَّ الْ الصَالِحَا نَعَّلُ صَالِحًا, نعمل صالحا غَيَرََّذ كُا نَحْمل أَولَمنُ عَمِّركُم ما يَتَذَكَّرُ فِيهِمَذاَا تَذَكَّرَ وَجَ أَكُم نَّذيب فَذوقُ فَمالِ اللَِّمِينَ مِن نَّصيل. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور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 يَقُومُ مِنَ الأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَلَئِن زَالَتْ آيَةٌ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ أَحَدٍ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرًا سَيِّئًا وَلَا يَنطِقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ